يَنزِعُ عَنْهُم مَّا لِبَاسَهُم لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِم إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من ومن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين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 ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغوا عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 قد افترينا على الله كَذِبًا إِنْ عدنا في ملتكم بعد إِذْنَ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها إِلَّا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا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 أفأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل ان ااذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون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 الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 وَأَن تَأْرَحَ الْرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ تَخَذُّ العِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَب بِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء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 وَإِذْ قيل له مسكنوا هذه الْقَرْيَةَ وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظْنُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه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 أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وَأَنَّ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما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 فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين <تصفيق> الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أَم أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن 111. اللَّهُ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تَدْعُونَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لولا اجتبيتها قل قُلْ إِنَّمَا ما مَا يُوحَى إلي من مِن هذا بصائر كَمَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له